Bismillah. No! Szanowni <śmienic> Thank you. No. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرى إليكم الكفر والفسوق. والله عليم حكيم وإن فإيا بغت احدوا What? Yeah! أيحب أحدكم أن يأكل نحن آخرين Oh! والأطوار What?